بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا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 تشابهات فاما الذين في قلوب زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تؤميلا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امننا به كله من عند ربنا وما يذكرون الا اول الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهذا لنا من لذنك رحمة إنك أن 124. كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهادة قد كان لكم آية في فيتين التقطا 126. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين 127. والله يؤيد بنصره من يشاء 128. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 نتق <تصفيق> <تصفيق>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 117. أولئك الذين حرطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 118. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق سِيمَ مَا كَسَبَت وَهُمْ لَا مُغْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تشاء بغير حساس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها زكريا المحراب يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك šao so. يكون طياره Tako. Cool. da la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 يا أهل الكتاب وَإمَ ل ثمَمَلَ قَليِيلا أُولائِكَ لا قَلَاقَ لَهُم فيِي الَّافِر أولائِكَ لا خَلَ قَلَم فيِيَّافاطِ وَلاكَِّمهُم الله وَلا يَغ إلَم يَومَ القياامَةِ وَل يُزَكم وَلَا يُزَكم وَلَهُم عذااب لم وَإِ مِهُمْ لَفَيق يَوونَ السِنَتهَهُ بالكِتابَ فَحسَبوا منِ الْ الكِتابَِ وَماَاهُو منِنَ الكتابََ Vaya فمت ثمُ جكُمْ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولُ مُصَدُكُ مِن نَاكُمْ ل تُؤِنَّ بِ وَلََصُر قَاقرَرَرْتُم وَخَذُْمعَى ذَِكُم صُقَاال وَقَرَهُمَا قالَالَ فَشَذُوا وَن معكُم من الشَّييد 119. وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين 110. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 111. خالدين فيها 55 dedo الله فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلِيَّ بَيْتٍ عَلَى النَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُعَاذًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ص وذكرونعَ عليكم يذكم مع ف فَبين ق بكم س فَبين ق بكم فصبحكم وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنت الخير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون فليغتن يفرحوا بها وان تصبروا وت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 ومن يرد ثواب الدنيا مؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة مؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي منذ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا وعبر ما أشرتوا بالله ما لم يمزل به سلطانا ومواهو النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر واجعي وليبدل يا اللهم في صدورهم وليمحصم ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمع ان ما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا سرته في قلبه والله يحيي ويميت والله بما تعملون ضر على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا رسولا من انفسي يطل على الايتين ومذكي ويذكي الكتاب والحكمة و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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم تغيير سلي من, من يشاء فآل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 لا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين ولله ملك السماوات والأرض فقنا <تصفيق> عذابا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي